بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللول والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشع في البحر كالعَلام، فبأي آلاء؟ وما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان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 فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ يسأل عن انس ولا جان فبأي آلاء المجرمون بسناءهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها فبأي آلاء كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأ فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجلى الجنتين دان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات فلم لم يقمثهن نيس قبلهم ولا جاء فبأي آل ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان هل جزاء إحسان إلا الإحسان فبأي آل ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما تكذبان مدها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 قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلفهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فِي خُضْرٍ وَعَبِقٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ ربك ذي الجلال والإكرام